Ai, ولا عمري قلتني يا ريدني يومي يا ريدك وبكل قلبي وبكل عهلي وبكل قلبي انتو البس اللي خدوني خدوني وبحبك amarouni illa ayounak